بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتي يا نوط لتكونن من المخردين قال إني لعملكم من القالين رب نجري وأهلي بما يعملون فنجيناه أهله أبنعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وانطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أسرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون واذنوا بالقصات المستقيم ولا تبخثوا الناس أشياء ولا تعتوا في الأرض مفسدين